الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد هذا هو المجلس الرابع والخمسون من مجالس شرح الدرع البهية في المسائل الفقهية وقد خذنا في المجلس السابق كتابي الشفعة والإجارة واليوم حول الله تبارك وتعالى سنأخذ أبوابا جديدة وسنبدأ بباب الإحياء والاقطاع فيقول الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى باب الإحياء والاقطاع من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه كتاب الشركة الناس شركاء في الماء والنار والكلاء وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلا وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي ذواب بالمسلمين في وقت الحاجة ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات ويقسم الربح على ما تراضي عليه وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع ولا يمنع جار جاره أن يغرز أذرع خشبه في جداره ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء ومن ضار شريكه كان للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره الإحياء والاقطاع. أما الإحياء فهو أن تأتي إلى أرض مهملة لا يقوم عليها أحد فتسورها وتأتي لها بالمياه وتقوم بها على خير قيام فتصبح أرضا لك والأصل في هذا ما رواه البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث سمرة بن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحاط حائطا على أرض فهي له و قرر علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى أن الإحياء لا يكون إلا إذا اهتم بتلك الأرض ورعاها أما إذا سورها ثم تركها على ما هي عليه فلم يفعل شيئا فلذلك جاز لمن لأي شخص آخر كذلك أن يحيا لأن الأصل أن الجميع شركاء في تلك الأرض من سبق إليها فأحياها فهو أحق بها من أحيا أرضا مواتا فهو أحق بها فإذا سورها وزعم أنها له ليبيعها فهؤنا لم يحيها ولا حق له في هذا لأنها ملك للمسلمين وتكلمنا في كتاب الجهاد عن تكلمنا في كتاب الجهاد عن عن الأرض المفتوحة هل تقسم بين الغانمين أم أنها توقف على المسلمين تذكرون هذا او لم نأخذ باب الجهاد آه, آه سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الجهاد بحول الله تبارك وتعالى نعم الجهاد والسير من الأصل الكتب الفقهية تأتي بالجهاد مباشرة بعد بعد كتاب الحج والشوكان رحمه الله جرى في كتابه هذا على ترتيب كتب الزيدية فأخر الجهاد إلى كتاب الإمامة والإمارة وما إلى ذلك المقصود أن العلماء رحمه الله تبارك وتعالى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لما فتحوا السواد والعراق وما إلى ذلك اختلفوا مع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن هذه الأراضي تقسم بين الفاتحين يعني الغنائم لأنها أرض لكن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه رأى أن من المصلحة أن لا تقسم وقال لهم إنها إذا قسمت يأتي من بعدكم فلا يجدون شيئا لهم يعني تبقى تتوارث بين أناس معدودين وسائر الأمة لا حق لها في تلك الأرض فجعلها وقفا جعلها وقفا واستشهد بقول الله سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول والذي القربة واليتامة والمساكين حتى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم والفقراء إلى آخر الآية هذه الآية وما بعدها سيأتي إن شاء الله مزيد بيانا لهذا فالمقصود أن الأصل أن الأرض المفتوحة والتي يقول يعني بالعلماء يقول المفتوحة عنوة لا صلحا تبقى وقفا على المسلمين هذا الذي وافق عليه الصحابة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الأمة فهذه الأرض إذا جاء شخص من المسلمين وأحياها وقام بها تبقى له إذا رأى أمير المؤمنين أن أمرا آخر فالأمر له الآن السؤال هل يشترط إذن الأمير في هذه يعني الإمام؟ هل يشترط إذن الإمام؟ في إحياء هذه الأرض وتملكها الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يشترطوا إذن الإمام لكن قال مالك رحمه الله تبارك وتعالى وبعض أهل العلم إذا كانت الأرض قريبة من المدينة أو في داخل المدينة فيشترطوا إذن الإمام لما؟ لأنها قد تضر بمصالح المسلمين أو قد يكون لهم منافع فيها أو أو أو يعني أمور عديدة أما إذا كانت في بادية أو في مكان بعيد فأحيتها فقد فعلت خيرا واضح ويبقى مسألة أخرى وهي يبقى مسألة أخرى وهي اليوم إذا قامت دولة تحكم ما أنزل الله وتهيئ لإنسان أن يحيي أرضا مواتا فهل ينبغي عليه أن يستأذن أم لا إذا كانت القوانين المعمول بها تقتضي ذلك تنظيما للأمور وضبطا لها، فينبغي عليه أن يستأذن أو على الأقل يعلم المختصين حتى يسجلها، يسجلها باسمه أو ما إلى ذلك. فهذه أمور يعني يسميها المعاصرون شكلية شروط شكلية حتى تنضبط الأمور وتتسيرة بسير المعين وهذه الشارع الحكيم فسح الباب لها والمسلمون عند شروطهم واضح إذن من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له قال ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه أما الاقطاع الاقطاع هو أن الإمام يرى أن من المصلحة أن يقطع فلانا منطقة معينة استغلها ويزرعها ويستفيد منها كأن يكون ذلك الرجل عالما من العلماء ولا قوت له أو يكون خبيرا من الخبراء يمكن للأمة أن تستفيد من جهوده إذا أو لمصلحة معية أن يراها الإمام بعد أن يستشير يعني المسلمين أو يقطع معدن من المعادن معدن من المعادن يعني مثلاً منطقة معينة تخرج معدن من المعادن فيرى الإمام أن يقطعها لفلان حتى يستفيد منها ماديا تذر عليه من الأموال ما يمكن أن يستفيد منه هو واضح؟ أو منطقة من المناطق والأصل في هذا حديث كثيرة منها ما ورد في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنها أن كانت تنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزبير أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم هذا الشاهد من الحديث وأقطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وائل بن حجر أرضا بحضر موت كما في سنن الترمذي وسنن أبي داود وقال الترمدي هذا حديث حسن أقطعه قطعة أرض بحضر موت وأخرج البخاري وغيره من حديث أنس قال دع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين والبحرين كما قلت لكم مرارا هي المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية وهي التي كذلك قال لها هجر كما أخذنا في المجلس السابق فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنكم ستلقون بعدي آثرة، فاصبروا حتى تلقوني معنى الحديث أنكم يا معاشر الأنصار يهضم حقكم بعدي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فاصبروا حتى تلقوني يوم القيامة وفعلا هذا الذي حدث أن الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأبناؤهم وأن أنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأبناءهم لم نعد نسمع لهم ذكرا في الإمارة والإمامة والوزارة بعد ذلك استبد بها كثير من لا يستحقونها وهضم حق الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم فيها وهذا من دلائل نبوة النبي مستوى صلى الله عليه وسلم ومن تحدثه ببعض الغيب الذي أراه الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه وصدا إذن هذا ما يتعلق بالإحياء والاقطاع. بعض العلماء قالوا لا يجوز اقتطاع المعدن لا يجوز اقتطاع المعدن لما فيه من احتكار هذا الشخص لذلك المعدن دون سائر المسلمين واستشهدوا بحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع رجلا قطعة أرض فيها ملح فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بعض الجالسين النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما أقطعته يا رسول الله قال ما أقطعته قال أقطعته الملح العد يعني ما يستفيد منه مسلمنا فانتزعها النبي صلى الله عليه وسلم منه وأرجعها إلى المسلمين فأخذوا من هذا الحديث أنه إذا كان بعضهم أخذ من هذا الحديث أن المعدن لا يقطع أصلا المعدن لا تقطع لأشخاص معينين وبعضهم قال إذا كان في ذلك ضرر للمسلمين فلا تقطع تلك المعدن كما ترون معاشر الإخوة الأحبة والأخوة الكريمات أن النبي صلى الله عليه أن هذه الأمور التي في المعاملات كثير منها لا يمكن رؤيته عمليا إلا بوجود دولة إسلامية تحكم ما أنزل الله ومن هنا نفهم لماذا لماذا كان وجود الدولة الإسلامية أمرا ضروريا لاغنا للمسلمين عنه لأن ثلاثة أرباع الفقه لا يمكن أن يطبق إلا بوجود هذه الدولة ولأن دين الله عز وجل سيبقى معطلا في سائر أحواله إلا بوجود هذه الدولة ويكس الله العظيم انظروا تجدون أن الآن بعض البلدان تريد أن تتشدق بالحفاظ على المذهب مثلا أن نحن لا مذهب لنا إلا المذهب الفلاني أو العقيدة الفلانية ولا نقبل مذهبا دخيرا وما إلى ذلك أو أن المذهب الفلاني هو جزء لا يتجزأ من مقومات دولتنا مثل هذا الكلام ثم تجد أنهم في أهم في أهم أمور حياتهم لا وجود للدين أصلا بل ها المذهب وأين يوجد المذهب فقط مثلا في قبض اليد أو سدلها أو مثلا في صلاة ركعتين قبل الظهر أو في صيام أيام معينة أو في أمور من هذا النوع إذا أين المذهب أين المذهب إذا لم يكن حتى في الأحوال الشخصية يعني الآن حتى الأحوال الشخصية لا تجري على مذهب معين في بلد من البلدان حاشى الدولة السعودية فإنها تجري في أمورها على المذهب الحنبلي وحتى ذلك المذهب بدأوا يقصقصون أجنحته ويدخلون تشريعات جاهلية في المعاملات وما إلى ذلك يقولون هذه أمور ليست من اختصاصات المحاكم الشرعية سبحان الله العظيم وذلك كان بعض كبار علمائهم وهو الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله وكان رئيس المحاكم والإفتاء في الدولة السعودية كان يشتد نكيره على هذا الكلام ويقول إن هذه هي الردة بعينها فإن المحاكم الشرعية ما أعدت إلا النظر في الأحكام ولا يوجد في دين الله عز وجل مسألة لا يوجد فيها حكم واضح يا أخوان؟ إذن حكم الله عز وجل ما من مسألة إلا وله فيها حكم والمذاهب سبحان الله قتلت الفقه بحثا ما من مذهب إلا وهو بذاته فيه من الفروع ما الله بيعليم يعني أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى ما ترك شاذة ولا فاذة ووضعوا ضوابط وقواعد حتى يعني سبحان الله العظيم في المذهب مثلا المالكي من أصوله من أصول اعتبار الخلاف من أصول المذهب المالكي مثلا اعتبار الخلاف بحيث تكون المسألة وفيها خلاف لكن الخلاف بين المذهب وغيره من المذاهب يؤخذ بعين الاعتبار لا يطرح وهكذا فكيف يجمد هذا الشرع وهذا الدين بحجج واهية ثم يدعى التمسك به في أمور وقشور وجزئيات لا تسمن ولا تغني من جوع ليس ليس السبب في ذلك الحفاظ على المذهب هل مذهب مالك رحمه الله مثلا في المغرب العربي لا وجود له حقيقة يعني إذا جئنا لننظر لا وجود له حقيقة لا يعمل به أصلاً إذا كان في مسألة القنود في الفجر أو البسملة أو من ذلك هذه جزئيات مثلا في المشرق مذهب أبي حنيفة يمكن أن نقول هو الأصل في كثير من يعني في البلدان التي تطبق مثلا المعاملات نقول ها يوجد نوع أخذ بذلك المذهب ومع ذلك لا يتشدقون بالمذهب فلذلك أنا إنما ذكرت هذه المسألة حتى لا يغتر كثير من الناس بما يقال فالآن هذه الأحكام الشرعية التي نتدارسها إحياء الإقطاع من ينظر في هذا الحكم الشرعي في كتب علماءنا ولا ينظر في دين الله عز وجل في هذه الأمور ما زالوا بل الآن سندخل إلى كتاب الغصب وسترى أن الذي يوجد هو الغصب يغصبون بحق و... يغصبون بالباطل لا يوجد غصب بحق واضح لذلك وجب على كل مسلم ومسلم أن يجد ويشمر سواعدهم في العمل لهذا الدين لأنه سبحان الله يعني سيبقى معطلا إلا إذا شمر الناس سواعدهم لخدمته ولكي يوجد وأول ما يبدأ المسلم في ذلك في بيته إذا وجدت الرجل يتشدق بالدين وهو حائر في لحيته أي يحلقها أم لا أو في لباسه أي يلبس كذا أو كذا أو في زوجته وبناته لا يستطيع أي يحجبهن أو في صورة معلقة في بيته لا يدري أي يقلعها أم لا يقلعها أو في جهاز معين فيه الفساد لا يدري أي يتركها أم لا يتركه فعلم أن هذا الشخص لا يأتي منه شيء أنفض منه يدك لما؟ لأنه إذا لم يطبق شرع الله في بيته أن لا يطبقه في بلاد طويلة شاسعة. هذا لو أعطيه منصباً لا ليس ليست لديه الغيرة ولا الحمية على هذا الدين حتى يطبقه في بلاد شاسعة. لأنه إذا لم يطبقه في بقعة بيت صغيرة أو شقة، أن له أن يطبقه في أرض شاسعة وبلاد وأهواء وشهوات وأناس لا هم لهم إلا اتباع نزواتهم وشهواتهم. لذلك وجب الاهتمام. بهذه النقطة ولذلك صدق من قال من هذه, يعني من هذه الناحية صدق من قال أقيم دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرض الواقع إنه إذا لم تقمها في نفسك لا يمكن أن تقيمها في أرض الواقع طيب الشركة هذه الأمور الآن منها ما يمكن أن يطبقه المسلم بنفسه ومنها ما يصعب تطبيقه لما؟ لأنك أنت تحب أن تطبقه لكن العامة ليست لديهم الهمة ليطبقوا أصلا ليس لديهم العلم بهذه المسائل وإذا وجد لديهم العلم بهذه المسائل فليس لديهم الوازع الديني ولا الشرعي ليطبقوه بل منهم والعياذ بالله من تصدر من أفواه كلمات تدل على الردة والعياذ بالله كما قال الله عز وجل لا تعرفنهم في لحن القول ولو نشاء لاريناكم بسيماهم فلا عرفتم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول بمعنى أن الله عز وجل لو شاء أن يري النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين بأشكالهم لاراهم ولكن ما ذلك من فلاتات الالتينات ستنبط وهذا الذي يحدث ترى الرجل يتشدق أنه مسلم وانه تجري يصلي وكذا اذا جلست معه تناقشه نعوذ بالله يستنكر على دين الله وينتقد أحكامه الشرعية وكأن الأحكام الشرعية يعني من رأي البشر كأنها قوانينهم هذه الجاهلية زبارة الأذهان طيب كتاب الشركة الشركة يا في اللغة هي الاختلاط الشركة الاختلاط بعقدنا وبغيره قال الله عز وجل فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث شركاء يعني مشتركون وشرعا عرفها العلماء بتعريفين أو أكثر من تعريف لكن هم يعرفون بتعريف معين قالوا هي عقد يحدث بالاختيار بقصد التصرف وتحصيل الربح أو ثبوت الحق في شيء واحد لاثنين فأكثر على جهة الشيوع لا على جهة التعيين واضح إذا كنا شركاء في هذه الطاولة فلا يمكن أن نقول هذه الرجل لي وهذه الرجل لك إنما نحن شركاء فيها شركة مشاعة لا يوجد قطعة بالضبط لي وقطعة بالضبط لك واضح طيب والشركة جائزة بالكتاب والسنة والنظر الصحيح ففي الكتاب قول الله عز وجل فهم شركاء في الثلث وهذا في الميراث فأثبت لهم شركة في جزء مشاع من التركة ويستأنس بقول الله عز وجل في قصة داود عليه السلام في رجلين اللذين تسوروا عليه المحراب وفيه وإن كثيرا من, من الخلطاء لا يضغي بعض على بعض والخلطاء يعني الشرك من الخلطة وفي سنن أبي داود من حديث أبي بريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما هذا حديث وحديث الشركة كثيرا والنظر وهي الحكمة والقياس أن كثيرا من الناس مواهبهم قاصرة فهذا يملك أموالا طائلة لكنه سبحان الله ليست له مواهب لا يعرف كيف يسيرها والآخر فقير ليس لديه أموال لكنه صاحب مواهب ويستطيع من قرش أن يصنع منه العجائب وآخر له جاه عظيم إذا تكلم مع أي شخص أموره الأمور تقضى وهكذا هؤلاء إذا تعاونوا واشتركوا هذا بماله وهذا بجهده وهذا بوجهه وهذا إلى آخره بذلك تستفيد الأمة والأموال تتحرك والاقتصاد ينمو وبذلك المسلمون كلهم يستفيدون بل الناس البشرية كلها تستفيد وهذا مقصود من مقاصد الشرع فإن الشرع يقصد إلى أن لا تبقى الأموال مكنوزة بل يقصد إلى أن تمشي وتتحرك ويستفيد من سائر الناس واضح يا أخوه هذا هذه حكمة التشريع في هذه حكمة التشريع في الشركات فقهاؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى تكلموا في كتبهم عن أنواع من الشركات كانت في زمانهم وتحدثوا عن حكمها وعن جوازها وما إلى ذلك تحدثوا عن شركة العنان وشركة الأبدان وشركة الوجوه وشركة المفاوضة وتحدثوا عن القراض وهي المضاربة هذه الشركات لم يأتي بها نص في دين الله يعني في الكتاب أو في السنة إنما على الأصل وهو أن الأصل في العقود الإباحة نظر فقهانا رحمه الله إذا هذه الشركة فمنهم من أجاز بعضها منهم من حرم بعضها منهم من أجازها كلها منهم من حرم أكثرها بحسب نظرهم هل يوجد في هذه الشركة غرر؟ هل يوجد فيها غبن فاحش؟ هل يوجد فيها ربا؟ هل يوجد فيها اتفاق باطل؟ وإلى ذلك فإذا وجد في الشركة شيء من هذا كانت الشركة باطلة وإذا لم يوجد فاستحدث ما شئت من شركات الأصل أن تكون بالضوابط الشرعية إذن الشرع لا يقتصر على أربعة أنواع من الشركات التي ذكرها فقهائنا رحمه الله في كتبهم. وينبغي للفقه يا إخوة أن يكون مواكبا للعصر لا ينبغي فقط أن يدرس الفقه القديم مثلا في البيوع يقولون الملامسة والمنابذة وما إلى ذلك هذه البيوع لم تعد موجودة اليوم فلا حاجة إلا لضرب المثل ومعرفة البيوع الموجودة في عصرنا أما أي في كل كتب الفقه تجد الملامسة ولا لا توجد الآن ملامسة ولا منابذة ولا يتعامل الناس بهذه أنواع من الشركات وهكذا طيب قال رحمه الله تبارك وتعالى الناس شركاء في الماء والنار والكلأ الناس شركاء في هذه الأمور يا إخوة من عند الله عز وجل يعني أن هذه الشركة شركة ربانية لا يجوز لأحد أن يستبدأ مثلا بعين من الماء حيث يقول ضايا الماء ويجي درعليه الصور ويقول صافي هذه ديالي كيف يجد هذه ديال مسلمين أن كيف أنت استبدأت بها لنفسك؟ هذا هو الظلم واضح؟ الأصل في هذا ما ورد في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث أبي خداش عن بعض الصحابة رفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون شركاء في ثلاثة في الماء والكلاء والنار وهذا الحديث والفوائد المستخرجة منه تكلمنا عنها في أوائل كتاب البيوع وقلنا ما هي المياه التي يشترك فيها عامة المسلمين وما هي التي يختصوا بها بعضهم يعني مثلا عندك ماء بئر في بيتك وتتأذى من دخول الناس عليك فهنا لا يقال إن هذا البئر يجب أن تفتح بابك لمن هب ودب أن يدخل عليك بيتك ويأخذ من هذا الماء لأنك قد تتأذى منهم لكن هناك مثلا ماء سبيل موجود لا يجوز لك أن تحتكره من دون سائر الناس وبقيم له كلام جميل في هذه المسألة في زاد المعاد مساله الماء كون الناس شركاء الماء والكلا ما هو الكلا الكلا هو هو كما يقولون بالعامية بالدارجة داك الربيع وداك المكنه اللي كياكلوها كي داك التبن وداك الشيء اللي تاكل العلف وداك الشيء اللي كياكلوه كي البهائم كذلك موجودة في يعني في, في الزناقي ما يمكنش الواحد يحتكرها لنفسه ويدير سرقه صافي هذا العلف كامل ديالي لا هو عند الله عز وجل. قال وإذا تشاجر المستحبون للناء كان الأحق الأحق به الأعلى في الأعلى ينسكه إلى الكابين ثم يرسله إلى من تحته ما هذا الكلام؟ الآن في بعض المقصود هذا الكلام هذا يقال للبوادي يسقوا يستقون من واحد قاية، دك قايك يمشي المافل، مشي في قوات يجيرو دك، اه ساقيتان، كي يزوم من الفوق وهو داي سلته، الأول به هو اللي أقرب للمنبع، يسقي وعادة يقولي مرا يسقي وعادة يقف يسل للمنبع بهذه الطريقة. هنا قال إلى الكعبين يوصل تي شوف الموسم هنا مثلا وعادي تقول الأمور ما هذه الأمور والله أعلم يعني يعني عرفية يعني على حسب الزمان والمكان وعلى حسب نوعية الماء الموجود المهم هذه الأحاديث يؤخذ مضمونها لأصل في هذا حديث عمر بن شعيب عن أبي عجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل في سيل مهزور أي يمتك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الحاصب بن حجر رحمه الله وفي الصحيحين من حديث عروة ابن الزبير رضي الله تعالى وعن عبد الله بن الزبير أخاه رضي الله عنه حدثوا أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شراج الحر مكان معين في المدينة التي يسكون بها النخل فقال الأنصاري ترح الماء يمر فأبى عليهم الأنصاري قال ترح الماء يمر الزبير أبى وصب فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير يا زبير أو اثقي يا زبير ثم أفسر الماء إلى جارك فقال الأنصاري الأنصاري غضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك هذه يعني مسألة فنعظيمة يعني كأنه لاتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمداهنة في القضاء لأن الزبير بن العوام ابن عمت النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمته من طفية رضي الله سبحانه وتعالى أنا. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قضى في هذه المس نظر إلى مصلحة الجميع ودار هذا خاطر وهذا خاطر يعني بلاد فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا يعني ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك الا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ربما يجد بك ان فت حرجا مما قضيت وليس من الدين معنى قالوا اسقي وما تخلي الماء يرجع ولا الساعه وما يتفاهم معلوم لانه قلل ادبه على النبي صلى الله عليه وسلم طيب ولا يجوز منع عفض الماء ليمنع به الكلا أو ليمنع به الكلا. ماذا أنت؟ عندك ماء زائد. الحمد لله. عندك ماء زائد. هذا الماء الزائد الأفضل أنك تعطيه لإخوانك وتفيض منه هاريم. لا يجوز لك أن تمتكه حتى يضطر إلى بيع كلا. دوابهم وما إلى ذلك ليشتروا منك الماء فكذا فاستروا بعض العلماء والأصل في هذا ما ورد في البخاري ومسلم من حديث أبي فريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ أنت هذا الزائد عندك تضطر الآخر أن يبيع ما لديه من فضل لكي يشتري منك أو يبادرك ماءا بكلاء هذا لا ينبغي أن يكون لأن فيه نوع من الجفاء وعدم التعاون بين المسلمين والأصل أن المسلم إذا زاد لديه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان لو فضل ظهر فليعد به على أخي من كان لو فضل كلاء فليعد به قال فحتى رأينا أنه لا حظ لأحد في فضل شيء تعرفون الحديث قال الإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة يعني الإمام الإمام الأمير المؤمنين يجوز له أن يقتطع أرضا معينة لكي ترعى فيها مثلا دواب بالمجاهدين أو نقول اليوم يقتطع أرضا معينة لمصلحة ال. سيارات مثلاً أو صديق في فيها موقف عام للسيارات الناس حتى تقف فيها مثلاً أو تكون مثلاً سيارات الدولة أو ما إلى ذلك مما يتعلق بهذا الأمر إذا رأى في ذلك مصباح وإذا اقتطاعها ينفق عليها أموال معينة لرعايتها وإصلاحها وما إلى ذلك ففي الصحيح البخاري عن ابن بكر رضي الله عنهما أن الصعب ابن جثامة قال رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حما إلا لله ورسوله لا حما إلا لله ولرسوله وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة وهذه مناطق معينة حماها يعني جعلها منطقة نحنية من الدولة لمصلحة معينة من المسلمين واضح؟ طيب. قال ويجوز الاشتراك في النقود والتجارة وهذه هي الشركات التي عليها عمة الناس الشركات الكبيرة ينظر في هذه الشركة هل هي شرعية أم لا هل فيها ضرر فاحش أم لا ثم بعد ذلك الأصل فيها الجواز ورد في صحيح المخاري. ومسلم عن أبي المنهال قال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد نسيئة فجاءنا البراء بن عازي بن فقال فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه فجعل له ضابط ويعني يعني لا يكون في هذه الشركة في نوع من أنواع الربا لذلك كل شركة ينظر قد ألف بعض المعاصرين كتابا جيدا في مجلدين في الشركات في ضوء الكتاب هو الشيخ عبد العزيز الخياط من علماء الأردن وكتابه يعني هذا الرجل يعني معروف بالعلم عبد العزيز الخياط وإن كان طيب ويقتم الربح على ما ترى عليه أنت لك الربع وأنا لي النصف، أنت لك الثلث هكذا. وهكذا إذا تراضي على شيء يقسمونه أن شروطهم فإذا تراضي على شيء يقسم الربح بهذه أو على حسب أسهمهم في الشركة أو ما ذلك. وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل ما لم تشتمل على ما لا يحل أولا المضاربة ليس فيها نص شرعي تعرفون المضاربة؟ تكلمنا عن المضاربة في عندما تكلمنا عن المزارعة والمخابرة المضاربة أنت عندك قوة وجلد وأنا عندي مال أعطيك المال تتاجر به والربح بيننا هذه هي المضاربة أنت عندك سيارة ولست مستعدا للعمل أنا عندي رخطة وليست لدي سيارة تعطيني السيارة وتاجر بها والربح بيننا واضح؟ ومن شروط المضاربة يا إخوة أن الخسارة على من رأس المال فقط وأما المضارب يعني العامل فله ماله لا يجوز أن يخسر جهده وماله كذلك واضح وإذا اشترط في المضاربة مقدار معين من الربح فسدت المضاربة لما؟ لأن هذا هو الغرار بعينه وما يدرك أن الربح أن المضاربة تنجح وهذا هو من, أسباب من أهم أسباب فساد المعاملات التي تتعامل بها البنوك الربوية أنه يشترفون ربحا معينا أنت تذهب لبيتك وتنام ويأتيك هذا الربح أما المعاملة الإسلامية في بعض في البنوك الإسلامية هي أنه تقبل بالربح والخسارة وهذه هي التجارة لأنك لا تدري عند التجارة، أتربح أم تخسر؟ فإذا قررت أنك يجب أن تربح كذا وكذا نسبة مئوية، أو أشياء هي الأصل في هذه النسبة مئوية ولكن إذا قررت مثلاً ضارورينا ربحنا تنخل خلق مئة درنب فسدت المضارب وما يحدث في كثير من معادة السواقين للطاكسي وما إلى ذلك اللي مرمت السيارات في كل نهار تجد كذا وكذا من الفلوس هذه المعاملة فاسدة ويأكلونها سحساً لماذا؟ لأنك يضطر بك المسكين يتقطع وتبطع وتبطع هو مسكين يجيب هذا لأنه باش يجيب لدك ثلث وماش يجيب لدك حاجة تاوه عرف فاسد كيف لا حسن حسن. لا أنا لا أتكلم عنها مثل لا الآن بعضهم نتيجة تكونت لا إذا صديق سارقة هذاك خوفه سيارته أنا لا أتكلم عن ذلك أنا أتكلم عن عندك سيارات وكيجي أو طبيبات أو ما إلى ذلك وتقول له سقس تعطيني كذا وكذا في كل نار تبى ذلك مسكين يحرص ويمشي يعني كالحمار أجلكم الله حتى يأتي له بذلك القدر المعين منه وإذا ما جابوش كي يمشي يقطعو له من فلوسه هذا هو الظلم بعيني هذا هو السحر طيب المضاربة وردت عن جماعة كثيرة من الصحانة في الموطئ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشهرها هذه القصة هو أن عبد الله بن عمر وبيد الله بن عمر ذهب إلى الكوفة فأخذ من أبي موسى الأشعري مالا ليوصله إلى أمير المؤمنين فخاف على ذلك المن فتاجر به في الطريق فلما رجع أعطى رأس المال لأمير المؤمنين اللي هو والدهما وأخذ الربح فمنعهما قال لا كشأ أصلا لم يكن لديكم الحق أن تتاجروا في هذا المال وعليه فاعطوني لرأس المال والربح لأن الربح متولد عن رأس المال وهذه أموال المسلمين وليست أموالكم فاقترح عليه عبد الله أو أحد الجالسين قال اجعلها مضاربة يعني نأخذ نحن نسبة من الربح ويأخذ بيت المال نسبة يعني أن المال كان مضاربة بيننا وبين بيت مال المسلمين فجعلها مضاربة، واضح؟ وقد ورد في السنة الكبرى البيهقي وفي غيره من كتب السنة عن جماعة من الصحابة أنهم تعاملوا بهذه المعاملة. قال ابن حزم الرحمي الله في مرات الإجماع لا يوجد نفق على المضاربة، لكن لكنه إجماع متيقن به يقينا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الصحابة يتعاملون بالمضاربة فأقرهم عليها واضح؟ لكن ليس لدينا نفط عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ولا يعلم لهم مخالفة ذا هو الإجماع واضح؟ تجوز المضاربة ما لم على ما لا يحل كأن تحدد يحدد الربح هذا ما لا يحل أو يستفق عليه يعني أو يضارب في باطل مثلا في خمارة أو لأن هذا من أطليفة قال وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع يعني أنت تريد أن تبني بناء معينا وتشاجرنا في عرض الطريق كم تكون الأصل على ما استفقنا عليه لكن إذا تشاجرنا قال نعد سبعة أذرة بالذراع الطبيعي في العرض وكأن الله أعلم أن هذا يعني في زمان معين في أوضاع معين وإلا يعني الطرق تختلف من وقت إلى آخر من زمان إلى زمان وقد تدل على ذلك بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق فجعلوه سبعة أذرع ولهما في رواية أخرى قضى إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرع طريق ميتاء بسبعة أذرع قال ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره جارك ولا صديقك وصول شيء بني جدار دياله وحش خشبي يغرز فيك الماء هو ينبغى يستأذنك وأنت ينبغى لا تمنعه من ذلك الأصل في هذا ما ورد في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه كذلك ذلك قال لا يمنع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره أي يغرز خشبة في جداره ثم قال أبو هريرة ما لي عنها معرضين والله لارميّن بها بين أكتافكم يعني هذا حكم شرعي والله لأخبرنكم بيرضيتم أم أذيعتم شافوا مم مخليك الشراب خلاجهم الجيران ينمي بدور ساماتي تفهمونا قالوا لا والله لا أخبرنكم واضح ثم قال رحمه الله ومن ضار شريكه كان الإمام قال ولا ضرر ولا ذرار بين الشركاء ومن ضار شريكه كان الإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند إمام أحمد و المعجم السبيل القضراني من كتب ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار للرجل أن يجعل خشبه على حائط جاره وإذا شككتم في الطريق فجعلوها سبعة أذرع كأن هذا بحي الجماعة كلها ويوجد آثار أخرى في في سند الكلام والمقصود إنه مثلاً إذا كانت هناك أرض معينة وأنت تريد أن تمر من منها إلى أرضك ثم تؤذي هؤلاء الجيران فينبغي أن يزال هذا الأذى أو أنك زرعت أشجاراً معينة في طريق معين تؤذي بها المسلمين فللأمير أن ينتزع تلك الأشجار عليك ويزيلها إذا لم تزيلها أن وهكذا فهذه أمور ترجع إلى السياسة الشرعية التي تصبحوا المسلمين وتصبحوا أحوالهم الله أعلم الحمد لله وصلى الله وعلى رسول الله في الآن, الان يأخذ من مسؤولي السير يقول له أنا ألف سنة ألف يوم من مسؤولي السير سواء يمشي على مسؤولي السير أو قدر يأتي بأقصى يأتي بثلاث آلاف لا صبر <تصفيق> الآن إذا جئت إلى شخص معين قلت له أنا أريد أن أعمل أجيرا لديك أنا أريد أن أعمل أجيرا لديك إذاً هنا تتفقون على الأجرة واضح بعد تتفقون على الأجرة توطى لك أجرتك لا شأن لك أنت بالأرباح الأرباح ل... لأرباح لصاحبي ال... إنما هو يعطيك أجرتك واضح حلقنا في الأراضي الأراضي عندما قلنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشقر ما يخرج من الأرض هذا قلنا شبيه المضاربة علاش؟ ليك يخذ يطيه النصف ديره وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل على ذلك كراء الأراضي تجيل ذلك الأرض تقول أنا مش نكرمني كذا الأرض مثلا في الشهر أو كذا مبلغ معين تجيل ذلك السائر الأراضي لكم واضح؟ هذه صورة أخرى لكن الصورة التي تكلمنا عنها صورة التي يفعلها كثير من الناس هي انهم يأتون بهؤلاء العمال الذين يعملون في هذه السيارات مثلا ويقول له هو ما يقول له شكرا معين يقول له ذاك الأرباح لم يستربح منه أنا بغيت لنا ألف دائماً جين ما يقول له شكرا في سيارة الخودة فيه ومتصر فيها على حسب انت ما عليك صفقته واش منه السيارة من النصيه اذا ترجم كارينا ديال كيستعمل البيع حنا قلنا انه الاجاره نوع هي بيع يعني بيع منافع ولا شراء منافع ولا على فهم السيارة اللي يعوضها كل شيء حنا قلنا وهما هذا عندهم الاطباح على فهم السيارة ولا لا هو كيدمنه منا مو لا حتى يعني ولكن انا كنقول لك على بعض الصور اللي هي كيديروا لانه هي هي, هي كيديروها مضاربة في نفس الوقت يعني كيقول الارباح بيناتنا الارباح بيناتنا ولكن في نفس الوقت يقول وقت كتجيب لي كذا ما تنزلش على ابدا او مثلا واحد وهذه اجرات اضباب الاحوال كييجيك يقول لي انا نخدم معاك في الشركه مثلا بغينا انا وياك نديرو شركه مثلا هو عنده شي معينة معينه بغاو مع بعض مولدك تشري مولدك مثلا الحانوت يقولوا عافاك في نطاق الشركه ديالكم الكبيره أنا مصر على أن نأخذ كذا وكذا في الشهر كذا وكذا، وفي نفس الوقت المطلوب المتابر نفس الشريك وأصبر بالله هل أنت شريك وهذه الشريكة أم أنك أجير لدى ذلك الشخص يجب أن تحدد إذا أجير هذاك وضع آخر إذا شريك هذاك حلقة شريك نسبة مئوية زادت مقصد المهم بك النسبة عندك ثابتها عندك داك 30% ديال أجير راه عندك 1000 درهم ديال كتاخدها في اخر الشهر واضح ودك 1000 درهم كتاخدو وخير بالملاير داك الشهر كتاخد 1000 درهم لانك أجير أما الشريك ياخدو ملاير وتاخد داك 30% ديالهم هما كامل ولا خداو درهم كتاخد داك 30% من داك الدرهم فهمتي والله اعلم إذا كانت مضاربة إذا كانت مضاربة الجهد ديورة مستوب إذا كانت مضاربة إذا كانت أجر الأجر على ذلك الجهة أما أنه يمكن يكون الشريك في نفس الوقت مضارب أجر فهمت أنا لأنه كانت في صورة معينة كانت جراسي نوبا عن بعض الناس يمكن يكون أجر في نفس الوقت شريك 3 أكثر 5 أكثر لا، فمتفهو إن إنك شريك أو الكلام. ما يمكنك تكون شريك في نفس الوقت أجيس سيد، هو صاحب تقول هذا ليس كثير بك أنت يعني أنا أعطيت 3 داو اللي ياخذ ياخذ المجاني ديال الاشتراك هذا يجيب ارباح مهمه يعني ارباح اكثر من يعني ما كانت ما انت اه لا ما يعني نوع من التحفيز لكن انا اتكلم عن انك من البدايه تشترك فرص الشركة او ربحت انت عندك نسبة مئوية دي ماشي نسبة مئوية انت عندك أجرة ولكن انت لا نفس الوقت مشارك في رأس المال يعني في رأس المال تربح ولكنك باش انك ما تقول كده وكده بغيت مثلا لا يخسروا يخسروا وانت هذا ما يمكن. طب المضاربة في الشركه انتم شركه يعني انتوا شركه واحد من الشراكه يكون امن من الشراكه ويكون في وجود ديون ديون واحد يقدر طب فين هي المضاربه الصوره يعني مش هي شركه هو عطا فلوس هو عطا أنا دي مش مضاربة أنا هذه <تصفيق> صورة أخرى هذه ده به المي إذا شاكب فلوس الجل هذا مضاربة أنا كأنا صورة مضاربة هذه شركة نوع آخر هي له الشكل هذا شركة نوع آخر. لأن هنا أزيرو في نفس بق الشركة. ف... الشركة دياله اللي هي فلوسه تمشي راك ياخذ فيها ارباحه او خسابته وهو في الوقت اجير عنده ايدورتم هذه اه هذه صورة اخرى ماشي هي المضاربه النظريه انا اتكلم عن شنو عن المضاربه الانسانيه عن المضار اه ديال التداول نعم انك دابا ما كتنزلش فلوس داك تدير عجهدك والله الا تنزل فلوس وما كاينش بزاف لا نسبة للاويه ديالك لا اه نغاو. اه نعم نعم اولا انه بس يكونش والله العظيم استنى انا نعم كل كل ابناء عندهم و انا كثره الاغنامين و و ادرها هذا هذا هذا من في انه لا هذا ما كنت ما